يتضمن اربعه امور الامر الاول الايمان بوجود الله عز وجل الامر الثاني توحيد الله عز وجل في ربوبيته والثالث توحيده في الهيته والرابع توحيده في اسمائه وصفاته قد سبق لنا ان دللنا على اثبات وجود الله عز وجل من النقل والعقل وتكلمنا في ربوبيه الله تبارك وتعالى والادله عليها وقلنا ان توحيد الربوبيه معناه افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وتوحيد الله في اولويته هو افراده سبحانه وتعالى بالعباده وتوحيده في اسماءه وصفاته يكون باثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف وتكلمنا على معنى التعطيل والتكييف والتشبيه والتمثيل والتحريف والفروقات التي بينهم بما يغني هنا عن الاعاده <تصفيق> وقلنا ان الناس اختلفوا في هذا التوحيد اقصد توحيد الاسماء والصفات اختلافا كثيرا فمنهم من عطل الاسماء والصفات بالكليه وهم غلاة الجهميه ومنهم من عطل الصفات دون الاسماء كالمعتزله فأثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات ثم جاءت الأشاعره فأثبتوا الأسماء وسبعه من صفات الرب سبحانه وتعالى فقط وأنكروا عطلوا بقيه الصفات وهناك المشبهه الذين شبهوا الخالق بالمخلوق ودليلهم في ذلك انهم حملوا النصوص نصوص الصفات على تشبيهها بصفات المخلوقين توضيح من الله كان سميعا بصيرا فقالوا خاطبنا الله عز وجل بانه سميع بصير والانسان سميع بصير اذا سمع الله وبصره كسمع الله كسمع المخلوقات وكبصر المخلوقات لانه خاطبنا بما نعرفه نقول لهم هذا خطا من جانبين او من وجهين الوجه الاول انهم شبهوا الخالق بالمخلوق وهذا باطل عقلا وشرعا اما بطلانه شرعا في لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد لا كفء له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى فهو متفرد في اسماءه وصفاته الوجه الثاني ان الله تبارك وتعالى نعم خاطبنا بما نعلم وليس معنى انه وصف نفسه بالسميع البصير وصف الانسان انه كان سميعا بصيرا ان السمع والبصر واحد لا انما هناك فرق كبير فالسمع مثلا معناه ادراك الاصوات كما ان البصر معناه ادراك المبصورات صحيح طيب هل ادراك سمعنا كسمع الله عز وجل هذا لا يعقل لا عقلا ولا شرعا فالشرع كما قلنا ليس كمثله شيء اما عقل فان الله تبارك وتعالى سمعه وسع الاصوات كلها وبصره يدرك المبصورات كلها فلا يغيب عن بصره شيء ما علوه سبحانه وتعالى الا انه يسمعنا ويرانا قال لموسى عليه السلام انني معكم اسمع وارى وقلنا قديما ان الانسان اذا ابصر هل هناك حدود لبصره؟ الجواب نعم. ثم بعد ذلك لا ينظر والا لو كان نظره يسع المبصورات كلها لراى من في مصر من في الصين وهذا لا يعقله احد ولا يقول به احد. ثم ان الناس او الخلق متفاوتون في اسماءهم في ابصارهم هذا بصره ستة على ستة وهذا بصره واحد على مئة وعشرين وهذا مبصر شديد الابصار وهذا اعمش وهذا اعمى فاذا كان التفاوت في الخلق انفسهم فكيف بالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق فالفرق فالفرق بين بصر الله مثلا وبصر المخلوق كما الفرق بين الخالق والمخلوق هل ممكن ان تعقد مقارنه بين بصرك وبصر الله او سمعك وسمع الله لا والشعر يقول الم ترى ان السيف ينقص حده اذا قيل ان السيف انضى من العصا يعني اذا جئت تقارن بين عصا والسيف فانت بذلك تحط من قدر السيف فما بالك بالخالق والمخلوق فهذا هو فكر المشبهه نهم شبهوا الخالق بالمخلوق ونسوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكان معنى الايه مع ان الله سميع بصير الا انه ايضا ليس كمثله شيء يعني ليس كسمعه شيء وليس كبصره شيء وكذلك في جميع الصفات وكنا تكلمنا في صفه الكلام مثلا فقلنا ان النمله تتكلم ولا لا تتكلم تتكلم والدليل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون والانسان يتكلم فهل كلام الانسان ككلام النمله لا هذا تباين بين المخلوقات فما بالكم بالتباين الذي بين الله الخالق وبين المخلوقات هكذا يكون الرد على المعطلة والمشبهه ثم ينتقل الشيخ الى الركن الثاني من اركان الايمان وهو الايمان بالملائكه طيب ما معنى الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه معناه الاعتقاد الجازم بان الله تعالى له ملائكه اوجدهم الله عز وجل وخلقهم وهم اجسام ونقول اجسام لان هناك من يقول انه لا وجود للملائكه على الحقيقه وانه لا اجسام لهم انما هي اشياء معنويه فهذا خطا فان لله عز وجل خلق اسمهم الملائكه والذي حدا بهم الى هذا القول انهم لا يرون الملائكه لكن المؤمن يومن بما اخبر الله عز وجل من ان له خلق سماهم الملائكه يبقى الايمان بالملائكه هو الاعتقاد الجازم بان لله عز وجل ملائكه موجودين خلقهم الله عز وجل لكن خلقهم من جنس اخر غير جنس الانس والجن خلقهم الله من نور كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خُلقت الملائكه من نور وخُلقت الجن من نار وخلق ادم وخلق ادم مما وصف لكم اي من تراب والملائكه خلق كثير ليس لهم عدد معلوم لا في القران ولا في السنه انما نقول انهم خلق كثير نستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام ما من موضع شبر او اربعه اصابع ان في السماء الا وفيها ملك قائم او ملك ساجد اطت السماء وحق لها ان طئت ما فيها موضع قدم او موضع اربعه اصابع الا وفيها ملك وكذلك حديثه عن البيت المعمور يدخله 70000 وذلك كل يوم فهذا دليل على أن الملائكة كفر فنؤمن أنهم كفر على وجه الإجمال وهناك ملائكة نعلمهم على وجه الخصوص والتفصيل كجبريل عليه السلام الذي وكل وقل بالوحي للرسل وكملك الموت الذي وكل بقبض الارواح وكميكائيل الذي وكل بالقطر من السماء واصرافيل الذي وكل بالنفخ في الصور وكمالك خازن النار وكذلك خازن جهنم على سبيل الإجمال عليها تسعة عشر هؤلاء هم خزنة النار لكن ما هي العلاقة بين الملائكة وبين الله العلاقة علاقة عبودية فليس للملائكه شيء من خصائص الالوهيه بل هم موكلون من قبل الله عز وجل من قبل الله عز وجل بوظائف شتى فمن الملائكه الذين ينفخون في الاجنه ومن الملائكه من يحضرون مجالس العلم ومن الملائكه من يحاسب العبد في القبر ومن الملائكه ملائكه الجبال ومن الملائكه الذين يكتبون الحسنات والسيئات على العباد بلا ورسلنا لديهم يكتبون وهناك ملائكه يثبتون المؤمنين في القتال وهناك ملائكه يحملون العرش وظائف شتى ذكر منها في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن ما هي العلاقه بين الملائكه وبين الانسان العلاقه بين الملائكه وبين الكون والانسان نوع من انواع العبوديه لله فهم يطيعون الله عز وجل فيما امرهم من اقامه هذا النظام المطلق لهذا الكون وكذلك علاقتهم بالانسان علاقه عبوديه لله بكتابتهم ما يفعلون وكذلك بما يصلح شؤون المؤمنين هذه هي علاقه الملائكه بالله وعلاقه الملائكه بربهم سبحانه وتعالى فالشيخ هنا يقول الايمان بالملائكه يتضمن امور اربعه الايمان بوجودهم نؤمن ولا لا نؤمن طيب من يقول ليس هناك ملائكه نقول له كفرت توكفرون الناس لا لا نكفر الناس انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفر قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا ولا بعيدا بعيدا والايمان به بما علمنا من صفاتهم كصفات جبريل وما ذكرنا على هيئه الملائكه ما هي الهيئه التي خلقهم الله عليها الهيئه متفاوته على حسب عظم الملك فجبريل مثلا راه النبي عليه الصلاه والسلام وله 600 جناح سد الافق عليه السلام ثم راه النبي عليه الصلاه والسلام في ليله المعراج كانه كالحلز الباء كالحلز البالي الحلز طائر صغير والطائر اذا نزل عليه الماء انكمش فهكذا راهه النبي عليه الصلاه والسلام كالحلز كالعصفور الصغير وذلك خضعان منه لله سبحانه وتعالى والملائكه اعطاهم الله تعالى القدره على التشكل على صور شتى فيتصور الملك على صوره انسان كما جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الحديث انه جاء على صوره رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب وكان ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام على صوره من دحيه الكلبي رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك تمثل لمريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا وكذلك الملائكه الذين جاءوا لوط عليه السلام وجاءوا ابراهيم فابراهيم عليه الصلاه والسلام راهم على صوره البشر فقدم لهم الطعام فراغ الى اهله فجاء بعجل حنيف على انهم بشر لكن لما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفا اذا كانوا بشر لماذا لا ياكلون فعلموه ان رسل ربك نحن ملائكه فهذه ادله على ان الملائكه تتشبه وتتمثل بصوره البشر وكتبه الايمان بالملائكه ثم الكتب وما معنى الايمان بالكتب ان نعتقد اعتقادا جزيما ان الله سبحانه وتعالى انزل كتبا على سائر الرسل من هذه الكتب ما سمى في كتابه ومنها ما لم يسمى فنؤمن بان الله عز وجل انزل كتب على وجه الاجمال ونؤمن بالكتب التي ذكر الله في كتابه على سبيل التفصيل اي باسماءهم فذكر لنا الله سبحانه وتعالى ما انزل على موسى ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور وكذلك ذكر الانجيل واتاه الله الانجيل والانجيل انزل على عيسى والتوراه على موسى وكذلك ذكر القران وكذلك ذكر الزبور واتينا داوودا زبورا وكذلك ذكر صحف ابراهيم وموسى صحف ابراهيم وموسى وهل الصحف صحف ابراهيم كتاب الجواب نعم وصحف موسى كتاب الجواب نعم لكن هل هي التوراة ام هي غيرها على خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال صحف موسى هي التوراة وقيل صحف اتيها موسى فوق التوراة والله اعلم لكن على سبيل الاجمال نؤمن بان الله تبارك وتعالى انزل كتب غير التي ذكرها الله فما الدليل على ذلك ما الدليل على ان هناك كتب غير التوراه والانجيل والقران والزبور وصحف ابراهيم عليه السلام لا التي يكتب فيها الحسنات والسيئات ها؟ انا بنقول على الرسل الكتب التي أنزلها الله على الرسل ها <تصفيق> طيب ماشي احنا قلنا التوراة خلاص ماشي ده القرآن ها طيب ده الرسل احنا بنتكلم ده بقية على الكتب احنا بنتكلم على الكتب مش على الرسل هم فبعث الله النبيين موشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه صح كده يبقى انزل الله تبارك وتعالى على الرسل كتب لكن ما سما الا ما ذكر في القران الكريم طيب يلزم الايمان بالكتب ان نؤمن ان هذه الكتب ما جاءت الا بتوحيد الله عز وجل لم تاتي بالشرك ابدا ما انزل الله تبارك وتعالى كتابا من السماء فيه ان عزير ابن الله ولا ان المسيح ابن الله انما جاءت بالتوحيد الخالص ونؤمن بان القران هو اعظم هذه الكتب نؤمن بان القران هو ان انه اعظم الكتب وان الله تعالى خص القران دون سائر الكتب بامور منها ان القران حوى وتضمن خلاصه التعاليم الالهيه والله سبحانه وتعالى نسخ بي جميع الشرائع هل يجوز أن نعمل بشريعة التوراة والإنجيل في ويهود القرآن إذن فهو ناسخ أيضا خصه الله عز وجل بالحفظ من الزيادة والنقصان من التحريف والتزييف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حفظ لحافظون فهو الكتاب الوحيد الذي ما تغير فيه شيء لا حرف ولا حركه فضلا عن الكلمه فضلا عن الايه فضلا عن الصور فالكتاب محفوظ منذ انذره الله عز وجل وسيظل محفوظ إلى أن تقوم الساعة وهيأ الله تبارك وتعالى أسباب حفظه فترى الصغير والكبير يحفظون القرآن المتعلم والأمي يحفظون القرآن لا يكادون يخطئون في حرف واحد هذا هذا من اسباب حفظ الله عز وجل لهذا القران تسهيله وتيسيره انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون لكن التحريف طال الكتب السابقه توراه والانجيل طال هذا التحريف الدليل قوله تعالى اف تطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقال عن النصارى ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه فجاء القران مهيمنا على هذه الكتب مهيم يعني حاكم على هذه الكتب ما معنى حاكم على هذه الكتب؟ حاكم على هذه الكتب ان يحكم على ما فيها من الخطا والصحه فمثلا في الانجيل يقولون ان المسيح هو الله وفي بعض الاناجيل ابن الله وفي بعضها انه ثالث ثلاثه فجاء القران ليحكم ببطلان هذا كله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد فانكر هذه الاشياء واثبت الصح فقال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه ثم بين الدليل على ذلك الدليل كان ياكلان الطعام هذا هو الدليل نعم فالذي ياكل الطعام محتاج والاحتياج ليس من صفات الالوهيه الحاجه ليست من صفات الالوهيه ثم ان الذي ياكل ينام والله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام قال الله عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام صحيح طيب ايلن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فصحح هذا المعتقد فقال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانه ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه فهو منزه عن الشريك وعن الولد سبحانه وتعالى وعلى هذا نقول ان القران هو اعظم الكتب على الاطلاق واحسنها نظاما واحسنها شرعه ومنهاجا ومن ثم امرنا الله تبارك وتعالى بالايمان به والعمل باحكامه ليضمن لنا السعاده في الدارين طيب ما الدليل على ان هذه الكتب محرفه فعلا اولا ان الكتب التي انزلت قبل القران ضاعت نسخوها الاصليه وليس موجود الا التراجم وتعرفون هناك فرق بين النص وبين الترجمه فاحيانا الترجمه تبعدك عن المعنى تماما هذه واحده والقران بخلاف هذا طبعا فان القران محفوظ بحروفه ومعانيه ولا يجوز ترجمه القران حرفيا الى لغه اخرى فانه نزل بالعربيه ولا يقرا ولا يتلى ولا تعبد به الا بالعربيه ومن فضل الله عز وجل انك تجد الاعجمي ايا كانت جنسيته يقرا القران بالعربيه كانه عربي صرف صحيح ولا لا ان هذه الكتب السابقه لم تصح نسبتها الى النبي الذي الذي تنسب اليه هل التوراه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى هي التي في ايدي اليهود الان ليس هناك ما يدل على ذلك والدليل على ذلك على صحه ما نقول ان هناك مده زمنيه كبيره بين نزول التوراه وبين كتابته واحنا عندنا لا نقبل الخبر الا اذا كان متصل السند لكن هناك انقطاع كبير وكذلك في الانجي يعني اطل مده ذكرها اهل العلم من النصارى انفسهم من النصارى انفسهم اما أن المده الزمنيه بين كتابه الانجيل وبين موت عيسى عليه السلام وموت الحواريين 70 سنه هذه مده انقطاع كبيره اما عندنا في الاسلام لا نقبل انقطاع ولو للحظه ورو لحظه يعني تعرفون شروط الامام البخاري في قبول الحديث انه لا بد من المعاصره واللقي يعني فلان عاصر فلان لكنه لم يره لا نقبل من هذا عن ذاك ابدا يقول لا بد ان يثبت انه التقا حتى نقبل خبره هناك معلماء من يتجاوز فيقول يكفي المعاصرة ومع ذلك الذي قال يكفي المعاصرة اشترط أن يكون هذا ثقة لأنه لا يكذب فإذا قال حدثني فلان أو عن فلان وهو ثقة غير مدلس فيقبل إذن القرآن ليس فيه أي رسل من القطاع هذه واحده الثانيه جهاله الذين كتبوا التوراه والانجيل نحن لا نقبل من رجل يحدث عن النبي مش عن القران بقى لا عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى تثبت ثقته وعدالته واذا لم يكن كذلك فلا يقبل منه ولا بد ان يكون معروف بين اهل العلم ولا من رجل في سلسله من ال... من الاسانيد الا وله صفحه بسيرته الذاتيه ومن تعديل الناس فيه وتجريحهم وقول فلان وفلان فيه فهذا مما يدل على الاتقان التام لكتاب ربنا وسنه نبينا عليه الصلاه والسلام بل ولا نقبل حرف من كتاب الله الا اذا جاء متواترا سمعه الصحابه كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه التابعون كلهم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هكذا حتى وصل الينا ليس فيه انقطاع طرف تعين وليس فيهم رجل مجروح ليس فيهم رجل مجروح ومن جرح منهم لا يقبل كلامه الا اذا عضد بمن هو افضل منهم كذلك مما يدل على هذه التحريفات كالمعتقدات الفاسده في الله سبحانه وتعالى وفي الانبياء فمثلا في التوراه جاء ان الله عز وجل خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استراح في اليوم السابع هذا اعتقاد فاسد ولا اعتقاد صحيح فاسد لان الله عز وجل لا يتعب حتى يستريح وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه سبحانه وتعالى من لغوب ما مسه من تعب ولا نصب لأن خلق الله عز وجل يقول بكن فيكون خلقه سبحانه وتعالى بكن فيكون وكذلك مما يدل على تحريف هذه الكتب ان فيها كلام الله عز وجل وقد اختلط بكلام البشر فالانجيل مثلا تجد فيه كلام الله لكن كلام الله فيه قليل وجانب كبير هو من اقوال من اقوال الرسل الرسل اللي هما مين لا اصحاب عيسى هؤلاء كتبوا حتى بعد رفع عيسى عليه السلام وكتاباتهم وضعت في الانجيل فلهذا يكون من كلام الله هم طبعا يحتجون ان هؤلاء يعني كالرسل كالانبياء ومن ثم لا حرج ان يكتبوا هذا الكلام كذلك رسائل الرسل الى الناس موجوده في الانجيل فاختلط كلام الله عز وجل بكلام البشر بخلاف القران فان السلف منعوا حتى او بعض السلف منعوا حتى ان يكتب في المصحف اي كلمه حتى ولا التفسير تفسير وحده والقران وحده فلا يختلط كلام هؤلاء بكلام الله سبحانه وتعالى هذا مما يدل على عنايه الله سبحانه وتعالى باخر كتبه ورسله والايمان بالرسل هو الاعتقاد الجازم بمن سمى الله تعالى من الأنبياء والمرسلين في كتابه الكريم وأن منهم من لم يسمي فنؤمن بجميع الأنبياء على سبيل الإجمال نؤمن بالأنبياء على سبيل الإجمال وهناك من الأنبياء من نؤمن بهم على سبيل التفصيل يعني معرفة أسمائهم وبعض ما ذكر الله عز وجل من شؤونهم فالأنبياء الذين ذكر الله في القرآن كم نبي خمسة وعشرون نبيا ذكرهم الله عز وجل في القرآن طيب هناك انبياء اخرين لم يذكروا الله هل جواب نعم ما الدليل على ذلك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما فنجب ان نؤمن بالانبياء كلهم على سبيل الاجمال ثم ال25 على سبيل التفصيل ونؤمن ايضا ان منهم اولوا العزم والجمهور على ان اولوا العزم هم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله وسلم طيب لو من ايضا ان موضوع الرساله عند جميع الانبياء اول مواضيع الرساله التوحيد ما من نبي الا وجاء بتوحيد الله عز وجل ولقد ابعثنا في كل امه رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والايات التي تفصل في ذلك كثير قول نوح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهود والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وصالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وشعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والنبي عليه الصلاه والسلام يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا اذا موضوع رساله او اول مواضيع الرساله هو توحيد الله عز وجل والله تعالى يقول وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والواجب علينا تجاه هؤلاء الرسل ما الواجب علينا تجاه هؤلاء الرسل اولا تصديق الانبياء والمرسلين والايمان بما أرسلهم الله تعالى به وأن لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى اليهود كفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فاليهود والنصارى كلاهما بشروا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم ومن فعل ذلك <clears> hm <throat> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد فالواجب علينا تجاه الانبياء والرسل تصديقهم جميعا بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى ثانيا طاعتهم بعدم مخالفتهم لان طاعه الانبياء من طاعه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله ايضا الاعتقاد بانهم اكمل الخلق علما وعملا لماذا نعتقد انهم افضل الخلق علما وعملا احسنت لان الله عز وجل اصطاهم الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس والله تعالى يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته ونؤمن ايضا انه ليس هناك نبي الا وهو رجل ليس في الانبياء امراه ما الدليل على ذلك الا رجال النوح اليه طيب وحي الله عز وجل لمريم ووحى لام ام موسى ووحى الى ام موسى يبقى الوحي هنا بمعنى الالهام الهمنا ام موسى وليس معنى ارسال الملك لمريم انها رسول او نبي لان الله تعالى ارسل ملائكه لاناث الاجماع على انهم ليسوا بانبياء عارفين قصه الاعمى والابرس والاقرع جاءه الملك فهل كانوا انبياء ما كانوا انبياء والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان اخا اراد ان يزور اخاه فارسل الله له ملكا على مضرجته او كما قال صلى الله عليه وسلم فالهذا الذي ذهب يزور اخاه في الله نبي مع ان الله تعالى ارسل اليه ملك يخبره ان الله يحبه كما أنه يحب أخاه في الله حسنت كذلك نؤمن أن هؤلاء الأنبياء ليس لهم أي خاصية من خواص الألوهية بل هؤلاء بشر صحيح ولا لا ليس لنبي صحيح خاصيه من خصائص الالوهيه ابدا ف علم الغيب مثلا هذه من خواص او خصائص الالوهيه وليس هناك نبي كان يعلم الغيب حتى افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل لو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مستني السوء وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك انقطع الوحي عنه شهرا وهو لا يدري هل عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة ألمت بشيء أم لا طوال فترة انقطاع الوحي وقد انقطع شهرا والنبي عليه الصلاه والسلام يعني يؤذى في اعز ما يملك الانسان وهو عرضه عليه الصلاه والسلام كان يتالم الما شديدا ليس بالسهل ان يتهم الرجل في عرض امراته ابدا فما بالكم هذا نبي عليه الصلاه والسلام ويقول لها عائشة ان كنت الممت بشيء فاستغفر الله وان كنت بريئه فسيبرئك الله فهذا دليل على ماذا على انه لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب كان تاكد انها لم تلم بشيء او على الاقل لاستراحت نفسه وما تعذب هذا العذاب صحيح ولا لا؟ والله تعالى يقول قل إنما أنا بشر لكن ميز يوحى إلي هذه الميزة ثم كذلك الأنبياء كلهم يقع عليهم ما يقع على البشر من المرض والنسيان وغير ذلك مرض النبي ولا لا؟ مرض مرض اذي النبي ولا لا اذي كان له ولد ولا لا كان له ولد فكل هذه خصائص البشريه لكنه افضل البشر وخير البشر صلى الله عليه واله وسلم ايضا وهم انهم لا يملكون لانفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ونؤمن انهم معصومون من الكبائر واختلف بين اهل العلم في الصغائر والراجح انهم ايضا معصومون من الكبائر والصغائر ايضا نؤمن ان الله ايادهم بايات ومعجزات نقول آيات أفضل من معجزات لأن هذا هو اللفظ الذي جاء في الشارع سواء كان في القرآن أو في السنة فيرم الله عز وجل بهذه الآيات لماذا أحسنت ليدللوا بهذه الآيات على صدقهم وأنه من عند الله عز وجل فإن هناك من لا يؤمن إلا إذا رأى شيئا حسية فأيض الله تعالى موسى بتسع آيات وأيض الله عز وجل عيسى بآيات منها إحياء الموت أو أعظمها إحياء الموت أو أعظمها إحياء الموت وكان يبرئ الأكمه والأبرص وكان يخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم هذا ايضا من فضل الله ورحمته على الخلق والنبي عليه الصلاه والسلام اويد بايات كثيره من انشقاق القبر رحله الاسراء والمعراج هذا القران تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه واله وسلم حنين الجزء ايات كثيره ايضا الله تعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم واخيرا نقول ان افضلهم على الاطلاق محمد صلى الله عليه واله وسلم سؤال هل الانجيل كتاب يدعو الى الاخلاق وليس به تشريع مثل التوراه لا الانجيل فيه تشريع ايضا لان في الانجيل نسخ وتخفيف لبعض الاحكام التي كانت في التوراه كما قال الله عز وجل ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم يبقى في احكام ولا لا في احكام شب وجد نقود ماذا يفعل وما الواجب عليه النقود اللي موجوده دي لها احكام اللقطه ارجعوا الى احكام اللقطه اذا كان النقود شيء يسير تافه يعني انا واحد مش هتلاقي جنيه يا جماعه تلاقي ربع جنيه ولا نص جنيه ماذا يفعل ياخذوا لا شيء اما اذا كان المال كثير فيعرفه اذا كان كثير جدا يعرفه سنه اذا كان كثير وليس كثير جدا يعرفه ثلاثه ايام والله اعلم هل ملك هل ملك الموت له مساعدين من الملائكه ام انه يقضي الراحة كلها وحده يا رأيكم لا هم مساعدين ما الدليل ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم ها, ها؟ احسنت توفته رسولنا وهم لا يفرطون طيب الملائكه تنام هل الملائكه تنام الجواب لا طيب ليه لا تنام الا تاكل خلقها الله عز وجل للعباده فهي لا تاكل فهناك ملائكه منذ خلقهم الله عز وجل وهم ساجدون خلاص اخوكم يذكركم بصيام غد الثالث 10 والرابع 10 والخامس 10 كذا كله خير النهارده النهارده 13 طيب هل الذين راهم النبي عليه الصلاه والسلام في المعراج يعذبون هل هم ماتوا ويعذبون الجواب نعم هم يعذبون وان شاء الله لما نيجي نتكلم في الايمان باليوم الاخر نتكلم على ذلك بالتفصيل والله اعلم